والذي هو يطعمني ويسخيد وإذا مرضت فهو يشفيد والذي يميتني ثم يحيد والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رَبِّ أَذْلِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ